فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوُنَّ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ يقول فلما عت عن منه عنه قلنا لهم قلوا قردة خاسين وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن بَعَثْتَ عَلَيْهِمْ إِلَايَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَن يَسْؤُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ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 خذ علي جميتا الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق قاد رسول ما فيه ودار الآخرة خير للذي يتقود أ فلا